السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله نحمد وحمد يليق بذاته وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجتنا يوم القيامة ولا تقزنا يوم العرض عليك واجعل الخير أيامنا يوم لقائك وخير أعمالنا خوات مها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعمل متقبلا وشفاء من كل داء وساعة في الرزق وخروج من كل هم وديق ولسألك ربنا الساترة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الساترة في الدنيا والآخرة اللهم إنا الساترة في الدنيا والآخرة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 وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى الرحمن لا يملكون منه خطابة وقلت لحضراتكم إن أهل العلم فصروا لا يملكون منه خطابة أي لا يملكون منه شفاعة والخطاب المعني به القول في الشفاعة وهذا قد جرّل إلى الحديث عن الشفاعة خاصة وأنني كما قلت لحضراتكم هناك من أنكرها قديما وهناك من ينكرها حديثا فكان ينبغي أن نقف مع هذه القضية بوضوح وجلاء وهذا جعلنا نتحدث أولا عن الذين أنكروا الشفاعة قديما وهم الخوارج والمعتزلة وقلت إنه قد حذا حذوهم بعض الجاهلين الآن وأرادوا أن يحب ما قالته الخوارج وما قالته المعتزلة فأحيوا ضلالا أضافوا إليه نصبا أي إنهم من النصابين حيث إنهم أسندوا هذه الأقوال إلى أنفسهم باعتبارهم, مفك باعتبارهم مفكرين فإن كان الخارج والمعتزلة قد ضلوا في القديم فأهل الحديث الآل جمعوا بين ضلال هؤلاء وبين نصبهم وكذبهم وإفكهم لما أرادوا أن ينسبوا هذه الأقوال إلى أنفسهم باعتبار أنهم مفكرون أيضا ساقل الحديث أولا إلى أن نتكلم عن الشفاعة بأنواعها حتى نقف على محل النزاع أي حتى نقف على الشفاعة التي هي محل الإنكار وقلت لحضلاتكم الشفاعة نوعان أساسيان شفاعة عامة وشفاعة خاصة الشفاعة العامة خمسة أنواع قد ذكرناها والشفاعة الخاصة ها لو عاني قد ذكرناهم قد ذكرناهم والمجموع من هذا أنواع ها سابعة خمسة عامة وثنتان خاصتان خاصتان وقلنا إن محل النزاع يأتي في شفاعة من الأنواع الخمسة وهي الشفاعة العامة وهي الشفاعة لأهل الكبائد والمعاصي من الموحدين الذين ماتوا ولم يتوب من هذه الكبائر ولم يتوب من هذه المعاصي فاستحقوا بذلك أن يدخلوا النار قضوا فيها وقتا ثم يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار ويدخلون الجنة قد وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في أحاديث كثيرة وبيّن لنا حالهم حينما يخرجون من النار ثم حينما يدخلون الجنة وبماذا كان يسميهم أهل الجنة ثم إن الله سبحانه وتعالى سيغي لهم هذا الاسم ثم تستتب حياتهم في الجنة وسط سائر الموحدين قلت لكم الخوارج والمعتزلة أنكروا هذا استناداً الأول إلى مبدأهم، فالخارج رأوا أن مرتكب الكبير الذي مات ولم يتب منها هو كافر خارج من الملة فلا بد وأن يخلد في النار، فكيف يخرج منها؟ المعتزلة رأوا أنه ليس بكافر وإنما هو في منزل بين المنزلتين، وأيضاً حكمه أنه يخلد في النار، فكيف يخرج منها؟ وبدأ هؤلاء. يستدلون بآيات القرآن الكريم والتي منها فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لنا من شافعين لا ينفع فيه بيع ولا خلة ولا شفاعة وهو يوم القيامة فقالوا إذا كان القرآن الكريم قد فصل في الأم أن أهل النار لا تنفعهم شفاعة الشافعين أن أهل النار وما هم منها بمخرجين إذن لا تنفعهم شفاعة ولا يمكن لهم الخروج كيف أنت الآن والقرآن يقول هذا تقول لا ده هتنفعهم شفاعة وهيخرجوا والقرآن بيقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين القرآن بيقول وما هم منها بمخرجين وبدأوا يتتبعوا هذه الآيات التي تنفي الشفاعة والتي تقطع بأن أهل النار لن يخرجوا منها بأي حال من الأحوال وبعد أن ساقوا هذه الآيات عمدوا إلى الأحاديث التي ذكرناها لكم في المحاضرة السابقة والتي تفيد خروج طائفة من أهل النار من النار ثم دخولهم إلى الجنة قالوا يثبت بهذا أن هذه الأحاديث تتعارض مع الآيات وبناء عليه تسقط هذه الأحاديث ويبقى القرآن الكريم هذا بالضبط ما نقله هذا الخارف الذي ساقوه في قنام القنوات الإعلامية الفسدة وما أكثرها الآن وقال المعيار عندنا هو ها القرآن الكريم فإذا جاءت أحاديث تتعارب مع القرآن الكريم أسقطناها والحق هو ما جاء في القرآن الكريم هنا كما قلت ينبغي أن نقف مع عدة أمور الأمر الأول طيب إذ كنت انتهت استدل بالقرآن الكريم طيب ما أنا هاتيك برضو بالقرآن الكريم بقول الله تعالى من ذا الذي يشبه عنده إلا بإذن إذا في شفاعة وهذه الشفاعة مرتبطة بإذن الله سبحانه وتعالى قل لي بقى اللي بالإذن دي تكون إيه اللي بالإذن دي تكون إيه قل هالك وفصر ليس هذا سيقوم بقى من بقى عرض قرآن مع قرآن يبقى ما تنفع عنده الشفاعة وبعدين يخبر الله سبحانه وتعالى أن هناك شفاعة ستنفع وهي مرهونة بالإيه بالإذن بإذن الله سبحانه وتعالى طيب تودي الشفاعة اللي بالإذن دي هم كما قلت لك لما يقولوا فيه طلاق الطلاق عندهم خرج المعتزلة يدافعون عن هذا الأمر ولفس الكلام الذي قاله هذا الجار الذي جلس في هذه القناة هو فضل... نفس الكلام نفس الكلام ف و... والمذيع قالوا هذا الكلام قال تعالى بقى طيب حضرتك بتقول ما فيش شفاعه خالص طب ما في ايات بتقول ان هيبقى في شفاعة ها بالاذن مش كده طب ايه الشفاعه اللي بالاذن دي الله بقى هنا بقى نتكلم هنا بقى نتكلم الشفاعة التي هي بالاذن خد بالك بقى الشفاعة التي هي بالإذن تقول لأصحاب الصغائر خد بالك لأصحاب الصغائر أو لأصحاب الكبائر الذين تابوا منه باللفظ هكذا هذا الكلام قاله بالضبط المعتزلة قديم قاله بالضبط المعتزلة قديما نقول للطيب تعال بقى ونمسك يا معتزلة انتو بتقوله إن الشفاعة اللي بالإذن دي لمن ارتكب كبيرة ثم تاب منه طب وهو اللي تاب محتاج لشفاعة هو الصالباء هين هو اللي تاب يحتاجه إلى شفاعة ده سؤال طب ده تاب خلاص يبقى اللي تاب منه إيه اللي حصل له خلاص وقع له ليه بقى له ليه كرجل عليه دين فسدده هتفعل أنا ليه بخلاص مسدد فإذا كان ودى منهج المعتزلة أن التوبة تجب ما قبله طيب إذا كان تاب فلما سأحتاج إلى الشفاعة ده السواء طيب أصحاب الصغائر عندكم عند المعتزل بارد ليسوا من أهل النار مش هيخش النار طيب فلما يحتاجون إلى الشفاعة ده السواء ده طبعا المذيع ما صلحش عليه هذا السؤال خلاص هو أول ما قال له بقى كده خلاص اقتنع وقال له آه ده موضوع تاني بقى خلاص ده موضوع تاني بقى خلاص فلما يتقصرواها كذا ما فهموا شيئا على الإطلاق ويبقى التلاقل عندهم مش عندان الله يبقى إذن هذه الشفاعة لمن يحتاجها من اللي يحتاجها من اللي يحتاجها ها من اللي محتاجها خلاص هو في النار محتاج يطلع تادي يطلع تبغى تظل المسألة واقفة على مرتكب الكبائر راح نطلع لك بأمر تاني قال لك ده المعتزل بارد قالوا علية مصرين إن لما زالوا في الحيت دي إن الشفاعة لأهل الكبائر اللي دخلوا النار المار لهم آه قالوا طيب فلما تسألونها لله سبحانه وتعالى يعني أنت الواحد فينا ه لما بيجي يدعي اللهم شفع فينا لبيك وارد جميل مش كده احنا بنسأل الله سبحانه وتعالى ان فينا النبي يقوم المعتزي اللي بقى يروح طيب انت يا سني بتقولي ان الشفاعة الاهل الكبائر اللي دخل النوار تقول له اه يقول لك طيب انت مش بتسأل الله سبحانه وتعالى الشفاعة تقوم تقول له اه يقول لك فكأنك تقول لله اللهم اجعلني من اهل الكبائر حتى يشفع لي نبيك صح? صح? لا ايبا? تبرد ما هو? قهو. والمعتزي لدول عشت ما فاهم يعني فرقة عرفت بانها قمة في استخدام العقل قمة في استخدام العقل حرفته العقل فاروح مسك بالعقل كده بقى انت مصر يا سني اني الشفاعة لاهل طب هلت بتدعي ربنا بتقول له ايه? اللهم شفع فيا لبيه. يبقى معناها ايه? يبقى معناها اللهم اجعلني من اهل الكبائر حتى يشفع فيا لبيه. يبقى انت تطلب من الله ان تكون صاحب كبير. كيف ترد عليه ودي حتى بضيفها للتعبال اللي عدوه ما قالهاش. لك هابه اقولها له اوه. عشان نقول يعني, يعني عندنا ما لديك وزيادة. وايضا عندنا الرد وايضا عندنا رض واهل العلم ردوا بوجهين قالوا لهم تعالوا طيب انت يا معتازلي بعقلك بقى ليمشوا عاك بالعقل وارض المغفرة تقع عليها قال على الصغائر يعني هم عندهم الكبائر تحتاج لتوبة واما الصغائر فربنا يغفرها مش كده مش كده طيب قلنا له ومعتزل المغفرة بتقع عليه على قلنا له طيب تعالى ما انت بتدعي ربنا بتقول اللهم اغفر لي مش كده يبقى معناها بتقول ربنا اللهم اجعلني من اهل الصغائر عشان تغفر لي معناها كده نمشي بالعقل شوي واحنا مشي بالعقل برد تاعم المسألة حلها بسيط جدا حينما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الشفاعة هذا لا يعني أننا نريد أن نكون من أهل الكبائر زي عندما بنسأل الله المغفرة ليس معناها أن نكون من أهل الصغائر إنما المغفرة هي رحمة الله ده المفهوم العام هي رحمة الله فلما تسأل الله المغفرة أن تطلب من الله أن تكون من أهل رحمته لا من أهل فعل الصغائر كذلك الأمر الشفاعة لا تنال إلا أهل التوحيد فحينما تسأل الله الشفاعة فكأنك تطلب من الله أن تعيش موحدة وأن تموت على التوحيد هذه واحدة التانية يا عم احنا قلنا لك إن الشفاعة كام نوع خمس أنواع صح العم يا عم بالحق قال بيش شعب الخاص الشفاعة العم خمس أنواع مش كده خمس أنواع فاكرين احنا قلنا فيها ايه خمس أنواع دي فانت لما دي يسأل الله سبحانه وتعالى شفاعة نبيه لا يشترط ان تسأله الشفاعة الخاميسة اللي هي تكون من اهل الكبائر طب ما انت عندك الشفاعة لرفع الدرجات فيه في الجن ليه قفلتها على دي عشان كي قلت لك لازم تفهم الخمسة الاول فليه قفلتها على اهل الكبائر طب ما خدتاش ليه اللهم اجعلني من اهل شفاعة نبيك أي من الذين سأشبع لهم في رفع الضرجات فأكون مع النبيين والصدقين والشهداء والصالحين ليه أفلتها كذا ليه إذن كل قول له عند أهل السنة رد له عند أهل السنة رد ده فيما يتعلق بالعقل تعالى بقى لما يتعلق بالنص لقلك إلى الأحاديث تتعارض معه الآيات لا حبيبي احنا قلنا بداياتك ان ايه هو مفهوم التعارض ولا قلتلكم الكلام ده الاول لان الان كل حاجة تنكر يوم يقولك ايه ده بيتعارض ده بيتعارض ده بيتعارض ده بيتعارض، لا تعالى بس الاول نحدد ما هو التعارض الذي يجعلنا نتوقف في احد النصين او نسقطه عشان توقع لسنة او تتوقف فيها ايه هو التعارض الذي يجعلنا نتوقف في احد النصين او نسقطه يقول مش هنعمل به ايه هو التعارض ده ايه هو التعارض ده هو التعارض الذي لا يمكن فيه الجمع بين النصين هو ده اللي انت بتقدرش تجمع فيه بين النصين فيبقى وقتها اما ان يسقط احد النصين وإما أن نتوقف في أحد النصائب اللي هو بيسميه أهل العلم التعارض الحقيقي إن قلت الدولاب ده طويل أسقط في تعبيري؟ أسقط إنه قصير إن قلت أبيض أسقطت إنه يسود خلاص تعارض حقيقي ما تقدرش تجمع فيه بين النصير فلو أمكن الجامح لابد من العمل بالنصي ولا يكون هناك تعارض تعارض طب والجمع ده بيمكن ازاي قال ده لو اعتبارات كتيرة ايه لازم تتعلمها قبل ما نخرف ونوقع ناس قبل ما نخرف ونوقع ناس اولها النظر الى اعتبار النصي ممكن يكون الاعتبار هنا غير الاعتبار هنا وحضرتك مش واخد بالك وحضرتك مش واخد بالك وضربت مثالا على هذا قلت لما تقرأ قول الله تعالى هو الظاهر والباطن على منهج المتخلفين دول يقول لك لا في لفظ هنا جه غلط واحد من الاثنين لازم يتشال صح واحد من الاثنين لازم يتشال ليه لأن الشيء اما ان يكون ظاهرا وإما أن يكون باطن خلاص في تعارض ولا بفيش فلما يأتي قال الله تعالى والظاهر والباطن هحطك في المشكلة دي طب طبه جمع بين متلاقضين أو. توقع عنه فيهم توقع الظاهر ولا توقع الباطن توقع عنه يبدأ مش تعارض ده مش تعارض ليه لأن الظاهر لها اعتبار والباطن لها اعتبار فامكن الجمع بينهما في هذا الناصر ازاي انك تريد ان تعرف الله باعتبار الذات الذات ولا باعتبار الصنعة عايز تعرف ربنا بذاته مش هيحصل فهو الباطن وإلا اقول لي بقى الله سبحانه وتعالى طب شكله ايه وعمل ازاي واستغفر الله مما قلت ولكن رضرب مثاله حد شاف يبه هو ايه هو الباطل ده باعتبار ايه ذات الله حدش لا شافها ولا يقدر يتكلم عنها طب باعتبار مصنوعاته با انا هعرفه عن طريق مش عن طريق ذاته لا باعتبار باعتبارت عن طريق ايه مصنوعات الله هبص في خلق السماوات هبص في خلق الأرض هبص في نفسي هبص في خلق الحيوانة هبص في خلق الإنسان هعرفه ولا ما عرفوش ها هلاقي نفسي بقول سبحان الله هو الظار لا يخفى على أحد من مضلي في صناعته يبقى في تعارض ليه دي ليها اعتبار ودي ليها ايه اعتبار يبقى فيهش تعارض يبقى لازم تعرف كده اللي فيه على اسمها تعارف ظاهري ظاهر ليك ده لكن في الحقيقة لا تعارف تجمع بين الأمرين لاختلاف الاعتبارين لاختلاف الاعتبارين أدي واحد وقد تجمع بين الأمرين للعموم والخصوص للعموم والخصوص لما يأتي قال الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلد يبقى حكمهم الجلد ومتيجي تلاقي في السنة الرجل تأخذ القرآن ولا السنة البهايم لحد لا يقول لك بيفحش رجل بده بيتعارض مع القرآن ما هو مش فاهم عنيه تعارف ده البهايم بقوله كده فيقول لك خلاص أنه نوقع السنة يا راجل انت مكتف ليس هناك تعارف دعموه وخصوص الآية جاءت عامة في كل زاني وزانية والحديث خصصة خصصة الثيب والثيبة المتزوج والمتزوج يبقى ده اسمه مشتعار ده اسمه عموم وخصوص وده تليه في القرآن برد حرمت عليكم الميتة والدم تمسك كلمة دم يبقى كل دم حرام مش كده كل دم حرف أي دم حرف القرآن خصص والسنة خصاصة ده مش تعار طيب حضرتك بتروح تشتري كيلو لحمة كيلو اللحمة تروح البيت عالق فيه دم ولا مش عالق مش كده تروح رمي في الحل عشان تعمل شربة وتروح تشرب الشرب طب هالشربة دي دخل فيها دم يا عم ما بتعودش بقى تمسك اللحمه تغلي وترمي الماء لحد ما تحس انه ما فيهاش اي دم خالص ليه ما بنعملش كده ليه والدم حرام فتيجي آية تانية في القرآن الكريم الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا دي بتتعارض مع دي لا دي خصاصة دي ان الحرام هو الدم المسفوح السائل اما العالق باللحم فلا دم سائل وتيجي السنة تخصص الكبد والطحال ده اسمه تعارض ايه هو مفهوم التعارض ده عموم وده خصوص عند المغفلين لا تعارض لا فتعالى بقى لو الانسان لو الناس وفي بقى اكتر من هذا بقى تقييد والاطلاق اللي هو المطلق والمقيد كل دي اشياء تزيل التعارض والتعارض مش حقيقي فلما جيت اقول له ان في ايات في القران الكريم قالت ما تنفعش شفاعة وفي ايات قالت تنفع ده مش تعارض في حديث قالت ينفع ده مش تعارض لا ده اختلاف الاعتبار ايه اللي احنا لسه بنقوله بقى ايه الاختلاف الاعتبار ايه الاختلاف الاعتبار, الاعتبار؟ ان اللي ما ينفعش باعتبار أنه كافر واللي ينفع باعتبار أنه موحد بس عاصي مرتكب لكبير هذي اختلاف الاعتبار خدها بالحتة يا أخي إن قلت إن الآيات التي نفت عامة هتشملت نيل يبقى الآيات اللي بيانت ثبوت الشفاعة بالإيه عملت إيه خصصت خصصت إن في شفاعة بالإذ وعجال سنة بيّنة أن الشفاعة التي هي بالإذ لمين؟ لأهل الكبائر من الموحدين فأي تعارض فلازم تفهم خضية التعارض آية عشان تقول ده تعارض حقيقي وده تعارض غير حقيقي ده تعارض حقيقي ده تعارض ظاهري يمكن الجمع واللي بنكونش جمع قبل ما نخبط نقول نصاقط ونوقع وما إلى وما إلى هذا ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادخرت شفاعتي لأهل ال الكبائر من أمتي من أمتي خلاص هذا فيما يتعلق بقضية الشفاعة وما ورد فيها نأتي للآية التي تلي هذه الآية وهي قال الله سبحانه وتعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفى لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب طبعا مذالة الآيات نعم ما احنا قلنا انت حضرت معنا المحاضرة فاتت هذا شأنك احنا قلنا لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الطالب لا تتعارض مع ما جاء في القرآن الذي جاء في القرآن الكريم نف الشفاعة التي تؤدي إلى الخروج وما هم منها بمخرجين نحن قلنا يخرج النبي مالشا يخرج والله بس. هنا في هذه الآية وما زال طبعا للآيات الأخيرة تتكلم عن يوم القيامة وما يحدث من الأهوال نسأل الله لنا ولكم السلام فالآن ما معنى تقول يوم يقوم الروح اللي هو يوم القيامة اللي بنتكلم عنه برضه اللي هو خلاص الرحمن اللي يكون منه ايه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صف لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صاب تعال بقى يوم يقوم ال ايه الروح الروح يبقى الروح والملائكة سيصطف الروح ذكر أهل العلم في الروح ثمانية أقوال ثمان أقوال إيه بقى تطلع الروح دي هتلاقي ثمان أقوال وفي النهاية نقول لك إيه الراجح وقال بقول لي الثمانية أقوال لإيه لأنه مما يؤسف له إنه هيبقى في هذه الأقوال ما هو باطل لكن إحنا عندنا أنصفوا عاض يعتلون المنابر ودول كارثة على الإسلام إنه لما يقرأ ولا يستطيع أن يفرق بين حق وباطل بل يستهويه الباطل أحيانا ليه؟ الباطل بيستهوي الناس أحيانا ليه؟ أحيانا يعني ترد فيه قصة تقوم القصة إيه؟ تصحصح اللي إيه؟ الناس والناس تهلل وإحنا أمة يعني درجة على هذا حب الحكاوي يوي اوي ولا تفكر احيانا فيه متاسم مهم عنده الحكاة خلاص فاستقبلها مصدقا خلاص وخلصت على كده دون ان يستوثق مما ياسم فللاسف يعني امام بيتي في تعدي الشارع التاني كده في مسجد في الفترة اللي كنت متوقف فيها تماما عن المسجد الخطابة وممنوع فكنت أنزل أصلي في في المسجد أسمع من خطيب المسجد ما يشيب له الولداء الله ولا أدل يعني هؤلاء كيف عندهم جرأ يعتلون المنابر بهذا الجهل بهذا الجهل لا لغة يعني تسمع اللغة اللي عمال يقولها يغشى عليك ويبدأ الخضة بكفر يا والله بكوف يا تكلم على الله سبحانه وتعالى يقول لك أول لا أول لثاني لثاني يعني, يعني يعني هو رب الله لي اتنين ما لهمش أول يعني فصل الكلمة دي أنا نفسي يعني بيقول إيه ويعوق تسمع بقى المرفوع منصوب والمنصوب مجرور وضمير المتكلم ضمير مخطب وشغلان نهيك عنده تعال بقى انظر الموضوعات والأحاديث التي أتلغى ولا لا يحسن تلاوة القرآن الكريم وتلك كارث حتى الالفاظ ينطقها خطأ وقعدين كل ما هب ودب كل ما هب ودب في الكتب يتكلم به خلاص كل ما يقع قدامه قال فلان قال رسول الله يقوله خلاص لا اعتبار عنده لا بصحيح ولا ضعيف ولا, ولا ولا ولا يعني قولوا لا دي البلد تعرف اللي بيبقى في الطراوة ده هو في الطراوة كده فلما يذكر بقى بعض من اللي هقوله لك ده الناس تتربلوا قوي تتربلوا قوي وإحنا عندنا حاجة لما دي تدرس علم الحديث هتلاقي حاجة فيها في علم الحديث اسمها الوضع يعني الكذب الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غيره من الصحابة الوضع ده له أسباب الوضع ده له أسباب منها طبعا أصحاب المذاهب والهوى يعني هتلاقي الشيعة يقلفوا أحاديث عشان تمتدح بقى في في علي وفاطمة والبيت وأحاديث تانية تلعف اللي خلفوا غيرهم كده كل دراس ويصدروها بقال رسول الله أو قال فلان أو قال فلان علشان يضفوا عليها قداسة فيصدقها الناس يا لما يقول قال رسول الله خلاص ففي منها وفي منها الكايد للإسلام كما فعل كلاب اليهود وكلاب المستشرقين وفي منها بقى جذب أسماء الناس كما كان يفعل القصاص فكان فيه جماعة اسمهم القصاص زمان كده فإما أن يكون طامعا في عطاء وإما أن يكون يريد أن يجذب الناس فيخش مثلا على أمير فيقول له حدثني بحديث لم أسمعه من قبل يروح مألف له حديث ويأخذ عليه جايزة من الأمير ويمشي والامير حمار مش فاهم حاجة خلاص يلا ده بيقول له أي حاجة خلاص أو يجلس في مجلس زي ده كده فا فا فا فا فيقعد بقى قصة على الناس عاجة. والناس ايه الله متهلل ولا قلت لك زمان الله ابدخلت مسجد مساجد هكذا يعني كنت في في مسجد ناحة الشرابية كلا اسمه الهد خلاص مسجد ضخم المسجد أنا كنت يعني أخطب فيه وأنا طالب فلما تخرجت في الكلية ودخلنا بقى على دراسات العليا وما إلى هذا وانشغلنا توقفت فترة عن الخطابة وغبالك فبعد سنوات عدت الخطابة مرة أخرى فذهبت إلى هذا المسجد كان جمعية الشرابة تعمل حاجة اسمها جدول كده فاحنا طبعا عشان كنا من خواص الوعاظ فكنا نختار المساجد فالوحة للشيخ أحمد السرقاء والله أرحمه فقلت له يعني الديني جمعتين الشهر ده هتخطب وقلت إن شاء الله طبعا عايز قلت له الديني مسجد الهادي ده. جمع فيه كبير وليه إفادة فيه أكبر ودخلت مسجد الهادي هذا في العادة زي ما بتشوفني يبقوا جمعة كده أنا لا أزيد عن الجلبية والطائية فكنا في الصيف فلابس جلبية بيضة وطعية شبيكة ودخلت المسجد فالإدارة اتغيرت تماما وجاءوا ناس ما كانوا يعرفونني وما التقيت بهم من قبل فأنا جلست في القبلة هكذا فليت المسؤول عن المسجد جاي السلام عليكم وعليكم السلام اسمك ايه قلت له عبد الله فطبعا وشافني بقى لابس طعية شبيكة وجلبية حاجة متوضعة كده فقال لك ده بقى ايه من بيعين اللمون اللي الجماعات بتديهم جداول جداول واخد بالك انت ما هي الجامعية الشركة بتقبل كد بيعلمهم بيعجر جير اي حاجة يلا خد جدول واطلع واختهم ودي مصيبة يا والله يا والله يعني لا اذكر والله وبحرب بالله ومش هذكر اسماء يعني كان على رأس الجامعية الشرعية وجابوله واحد علشان ياخد جدول فقال نختبره فبصله الاول خلاص السواء لابس العمة بعدبة والجلبية السيارة ورب دقنه ادي رقم واحد خد خمسين في المية نجاح خمسين المئة التانيين والله يمشي معاه في الطرق أمامي وبعلم بالله قال له اقرأ سورة الأعلى قرأها اقرأ الغاشية قرأها قال له يا شيخ قال له ادله جدول خلاص هو ده كده تأهب وخد بقى جدول كده يطلع بقى بياع جرجير يطلع طبعا مهنة انه يبيع جرجير او لمون دي هذا لا يطعم فيه لكن طعلي في انه يتصدر لقال الله قال الرسول والحلال والحلام يا دي المشكلة بقى انت دكتور في مهنتك على عين وعلى ر لكن قال الله وقال الرسول وحلال وحرم ودعوة دي لها قانون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرات دي فالبصيرة دي علم فخلاص أي حاجة وخلاص فالصاحب نفتكرني بمبيعين الليموني اللي واخدين جداه اللي أوليان فقال ليه يوم بعتينك مسجد ايه فقلت له إن شاء الله لهذا قال طيب أشوف الجدل يا عم أشوف الجدل خلاص قال لا ده اصل فيه هنا اتنين هادي قلت له لا هو ده انا عارف إن هو ده خلاص وكل ده انا عمال اقول رب صبرني يعني خلاص فقلت له هو اللي انا عارف ان هو ده قال لي طب من الاخر بقى كده انت مش هينفع تخطب الجمعه دي فانا كنت عايز اقول له ايه حضرتك من امن الدولة ولا ايه يعني ما انا ايه يعني مش هينفع تخطب الجمعه دي يعني فبقوله ليه يعني لا لا لا ده احنا بيجينا فلان ده راجل عالم فاحنا بنجيبكم الجمعيه الشرعيه ستيفن فأنا رجل يعني فعلا عايز تقدم وانا ما تركته يعني ما عديتش فقال لا احنا بجمكم جميل ايش رايز تبني لكن احنا اصلا عندنا بيخطب فلان ومش هذكر اسماء ده رجل عالم وازهري ومخضرم واعتقد انه ما ينفعش انك انت تخطب وهو موجود خلاص يا عم منها ده اسمع وانا فرح جدا والله لما اسمع بس نيفس اسمع يعني الواحد بيبقى نيفس اسمع حاجة يستفيد منها ويتعلم من كلنا بنتعلم. فدخل صاحبنا من الباب جير يستقبله وقبله الاياد وشير الشنطة من ايده ولابس بقى الكاكولة والعمامة الازهرية في بالك. وعندما راح يقع الجب ومشاور له علي قال له بتعلموني اللي جيها وإحنا قلنا له يعني ايه خلاص ما شاء الله المستعان وصعب صاحبنا المنبر ياخد عشرة على عشرة في حاجتين والله عشرة على عشرة بدون مبلغة كده اللغة, اللغة عربية لغة, عربية لغة عربية مستقيمة مئة في المئة لأنك اكتشفت مت... فيما بعد نمدرس لغة عربية وبلاغة لغة عربية مستقيمة مئة في المئة لا تمسك عليه غلطة غلطة الأمر الثاني الأداء ودول مهمية جدا عند الخطيب الأداء كيف يؤدي كيف يؤدي يعني إمتى صوته يعلى إمتى صوته يوطى إمتى يزعى إمتى يهدي يعني ماسك زمام الناس وهو واقف كده خلاص الكارثة بقى في فيما عرضه من قصص وروايات على المنبر هي الكارثة بقى اللي إن الفه جهت لانه قال اني جمع الله الخلائق يوم القيامة الناس شوف شوف التون بتاعه يعلى ويهبط ازاي خلاص ثم قال جبريل صف لي أهل النار خلاص فصف أهل النار فأبصر الله فيهم رجلا قال يا جبريل لماذا جعلته في أهل النار راح معلق وكان هذا الرجل قد عصي الله ستين عاما لم يفعل خيرا قط حلوة وطبعا ما كويس يوف أهل النار ده شيء طبيعي خلاص بعدين قال يبا إلا أنه جاء في يوم وقال ناسيا انت عارف لو قالها قال تائبا أو قاصدا ما لا هقول لك حاجة النهاردة برضو إن النصاب لازم تفوت عليه حاجة توقعه توقعه فلو قال تائبا قاصدا كان حبك النصب شوية لكن ده زادت طليم بالله وقال قال ناسيا يعني هي جات معا كده مش حصيدها كبال يا حنان يا منان فقال الله يا جبريل وشوف باب يقولها ازاي يا جبريل ألم يقل في يوم يا حنان يا منان أنا الحنان وأنا المنان أخرجه واجعله في آل الجن ليت المسجد كله الله والحطان ديها تتهد على الأرض هي الناس عايزه كده هي الناس بقت عايزه كده لكن تجلس بقت تتكلم في علم أكاديمي تسمع قطيطا وعب شقر بس خلاص الناس نامت مني فلا الناس تريد هذا هي الناس تريد هذا لا يعني بقى القصه صادقه القصة كاذبه القصة موضوعة خلاص بس كده ف, ف, ف, ف ما حدش سالوا مثلا بعد الخطبه طب انت كنت معهم طب انت مين اللي قال الحكاية دي ده رقم واحد ما قالش النبي طب فلو كذب وقال رسول الله طب لقيها بقى فين عشان اعرف بقى ان المجرد الواحد يقول يا حنان يا منام وده ما من الهج المتصوف تبقى المسألة خلصت يبقى مش مهم اصلي مش مهم اصول مش مهم اعمل اي حاجة واجعب لي مبود اقول يا حنان يا منام خلصت يا عم خلاص فالناس كان لازم تفكر تسأل كلام ده ماشي ازاي اتقال في اتقال في خلاص فبقت مشكلة بعد الصالة بقى هو اللي جابه لنفسه يعني أنا قلت خلاص يعني هم قابلينه سأل أخوص خطب وصل خلصت هعمل إيه لكن هو بعد الخطبة مزيل أحمسك الميكرافون وقال معانا أخ وعاز من وعاز الجمعية الشرعية يعني عايزين نسمعه بقى يا عم بلاش تلو انت خدت البيعة كملها قال لا والله يلا خلاص انت اللي جبتوا لنفسك بقى فطبعا لم تمر المسألة مر الكرام إني لا أستطيع أن أسمع باطلاً وأسكت. فكنت وعيتوا معايا قدام الناس وعبتوا على الناس قلت يعني أنتم فيكم مشكلة إني لازم يكون عندنا المستمع الجيد لأن لو في المستمع الجيد فلا بد أن يكون هناك العالم الجيد لأنه يخفي يقول لك أي كلام فلازم يستوثق ويتحرى ويتثبت من هذا الكلام خلاص. فطبعا صاحبنا غضب. وقال يعني أمامي الناس كده قلت تقول إيه أنا أستاذ ومدرس في الأظهر قلتوله طب يا عم أنا يعني بتكلم بعلم أنت عتسيب العلم ونحتكم للألقاب لا أحتكم للألقاب أنت مدرس ما عد أزهري قال قلت له قلتوله يا أستاذ في الجامعة إيه رأيك بقى نشتغل كده ونشوف بقى أنت عايز ألقاب نمشي بالألقاب عايز علم نمشي بالألقاب زي ما التماشي أنا معاك فمن واقع بقى أن أنا أستاذ في الجامعة وإنت بتاع سنة وليسة تقعد ساكت وليس بعد الليلة بقوله منفتحك بوقك إيه رأيك؟ نمشي كده؟ ونمشي كده فأنا بتكلم بعلم وبد على العلم بعلم لكن الأسف المردود عند الناس إيه بقى؟ هو ده المردود عند الناس ودي ودي حاجة بقولها لكم ياك كأن تقبل أي كلام هكذا لأن كاثر أنصاف الوعظ الآن الذين يعتلون المنابل فأنا بقول كل الكلام ده ليه؟ لأن في ضمن الكلام اللي هقوله لك بقى كلام أنا سمعته على المنبى وقبله الناس وقبله الناس كده لازم تكون على حذر منه خلاص؟ فبقول إني أهل العلم قالوا في قول الله تعالى يوم يقوم ليه؟ الروح ما تبقاش بقى هنقول كلام مش أي قصة تسمعها وتروحها قبلها وفي ناس تتعصب حتى للجاهل ده يعني إنت ممكن في مسجد مساجد والله؟ لو اعترضت على هذا الجيل الناس تضرابك إنهم حابين ده ويفكروني بقى بالشعب زي ما قلت لكم لما دخل مرة بمسجد ولذلك لما نزل على معوية قال يا شعبي حدثني بأغرب شيء وقع لك قال وأنا قادم أليكم دخلت مسجدا فسمعت قاصا يحدث الناس عن النفق في الصور يوم القيامة فحدث أن الصورة تلات في تلات صور كل وتلات ملائكة كل ملك مسيكله صور فالشعب طبعا يعني يعني ما عجبوا هذا الكلام هو ملك واحد ها وصورة وصور واحد وصود واحد فاعتارد على الرجل فقال المعاوية فقام علي أهل المسجد يضربونني والله ما تركوني حتى قلت لهم مئة صود ومئة ملك يا الله أرجع أوكو علىي أنا اللي كنت بشاق بالي على خلاص والضرب والشعب والضرب وضوري فهذه عجيب يقبلها الناس وفي ناس تموتوا على اعتابها تموتوا على اعتابها فبقول إن شاء الله تعالى إني الروح جاء فيها أقوال ثمانية أربعة أقوال تتعلق بالملائك ثالثة أقوال تتعلق بالبشر وقول يتعلق بالقرآن المجموع ثمانين أربع أقوال تتعلق بالملائكة خرج من أهل العلمة لقول الروح هم خاصة الملائكة وأشرفها يبقى ربنا عمل في الآية يوم يقوم الروح والملائكة يبقى خصص وبعدين عمم ودوارد في القرآن الكريم التخصيص والتعميم قل من كان عدوا لله وإيه؟ وملائكته يبقى ربنا هل عمل ايه عامة وجبريل وميكان يبقى ربنا عمل ايه خاصة وجبريل وميكان من ايه من الملائكة, من الملائكة. فقالوا هنا حدث بالعكس ده فيه تخصيص وبعدين تعمين يوم يقوم الروح الروح, قالوا الروح هم أشراف الملائكة وخاصة والملائكة وعموم الملائكة البعض الآخر ده قول بلا دليل اشتبه فاهم يا ده قول بلا دليل لكن هو قاله بعض السلف البعض الآخر قال الروح هم الحفظة من الملائكة اللي هم فيه كراما ايه حافظين حفظة من الملائكة ويبقى بعض ده تخصيص وبعد منه ايه تعمين قول ثالث باء وده باية القصيد اللي انا قلت اللي فات ده بسبب قالوا لا دروح ملك هذا الملك خلقه وحاله اكبر من كل الخلق يعني اكبر من السماوات واكبر من الارض كده حاجة بلاش نظير هو دروح ملك يعني أعظم من كل الخلق واستدل على ذلك بروايتين رواية ذكرها ابن جرير الطبر تفسيره وبسنده إلى عبد الله بن مسعود قال الروح ملك اسمع اللي جاي في السماء الرابعة أكبر من خلق السماوات والأرض يسبح كل يوم مئة وعشرين ألف تسبيح يخرج من كل تسبيحة ملك ملك يخرج من كل تسبيحة ملك طبعا لو قلت الكلام ده في مسجد, زي مسجد صحابنا اللي أنا قلت عليه ده طبعا ويمكن في ناس بحاجة تكبر دلوقتي بس خايفة يعني تقول لك هنكبر ايه بقى اما نشوف الحكاية الاول لكن انا لو لم امهد بما قلت وانا رائع بقى بحكيها كده في مسجد تفرج على اللي ممكن يا حسن اعظم من خلق السادة تتبع مية وعشرين الف تسبيعة كل تسبيعة يطلع منها ملك ده ايه ده طبعا ده في قدرة الله وارد لكن ده حق ولا باطل دي قضية تانية بقى ده حاصل ولا مش حاصل دي قضية تانية بقى دي رواية لابن مسعود الرواية الثانية أخرجها الطبراني في الكبير بسنده عن ابن عباس قال الروح ما لكن عظيم الخلق عظيم ليه الخلق لو أمره الله أن يجعل الخلق جميعا في لقمة واحدة لجعلهم يأتي يوم القيامة صفا واحدا. يعني هو الوحده يعني شوف الملايكة كلهم صف وهو صف الوحدة. صف الواحد. تقول ما كلام حلو. ما كلام حلو فايل. طب الكلام ده فعلا كلام حلو. يعني كلام نقبله يعني. اه دي رواية ودي رواية. ودي لابن مسعود. ودي لابن عباس. وابن عباس ده ابني. يعني كان من ضحايا المصابين والكذابين يعني كتير قوي خصوصاً في علم التفسير أكثر الكذبة على ابن عباس وكل كذاب يريد أن يضفي على كلامه الصدق. توم لما ديك يقول لك حاجة في التفسير تقول له جبت كلامنا من يقول لك قال ابن عباس هتقول أنت بقى ايه؟ ده ابن عباس يعني اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل هذه دعوة نبيلة وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ولذلك أتجد في كتاب تفسير كامل ولا أقول لكم لأن أنا شفت آخر معرض كتاب بزلته وحضرت صاحب المكتبة منه وجزا الله خير الله بجمع النسخ راكنا على جنب ما تبعوش لكن كان يباع ويقبل عليه الكثيرون وفيه وعاظ اعتمدوا على هذا التفسير اللي هو كتاب تفسير اسمه تنوير المقباس في تفسير ابن عباس كل هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس تخيل كل هذا الكتاب مكذوب على ابن عباس وفي بقى قصص وغرائب بقى ايه واخد بالك انت طبعا اخوانا اللي زي ما بتوع القصص لازم يعني سخنوا الناس ها بالباطل هم كده مشتغلوش غير على الكتاب الكتب دي مش عارف كتاب اسمه مش عارف زبدة الوعاظين وكتاب مش عارف مش عارف كتاب ايه وكتاب ايه كتب تلاقي فيها حاجات والله قاعد اقرأها اقول بالضبط الف ليلة وليل الف ليلة وليل فالكلام ده صحيح طيب الرواية الاولى عن ابن عن ابن مسعود لا تصح رواية غريبة ومكذوبة وخب بالك لو عملت فيها العقل انو واصف ابن مسعود عشان كيف بقولك كل نصاب بيه بيبقى له تكة كده بسيب حاجة كيه بخدش بقى له ميلة ما بياخدش باله منها ولذلك قلت لك أحيانا كلام النصاب لو دققت النظر فيه ستأخذ منه ما تقيم به الحج عليه كذاب لازم يبالوه وقع فخل ركز مع الكلام نسمعه زم قلت لك زمان لما أولاد سيدنا فاكرين قلت لك أولاد سيدنا عقوب لما جاءوا إليه وكذبوا أكله الذئ مش كده أكله الذئ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ابنك قالوا الذئ هيجيبوا دليل وبرهان وجاءوا على قميصه بدم كذب كذب يعني مش دم مش دم يوسف تبعوا لهم فرخح أمام بتاعه غرأوا البتاع وهذه دليل الصدق لما تركز زي ما سيدنا عقوب ركز ده نبي قال لهم بس انتو كذابين زي الأبيس هو الدم هو قال له دليل كذبك ومش دليل صدقه معهدته ذئبا رحيما يخلع القميص عن ولدي ثم يأكله يعني جابين لقميص سليم حلو أو كده طب ده ما هجم عليه ذئب ما قطعوش ما فيهوش خرم ما فيهوش قطعة يعني يبقى الذئب عمل ايه قال له السلام علي يوسف رحمة الله القميص حط على جنبه أكله فهو كل نصب لي واعة له واقعة فتلقي بالا للي بتقالك واللي بتشوفه واللي بتسمعه مش كل حاجة تقبلها وتصدقها وخلاص لا المؤمن كيس فطر فيقول لك تعالى بقى كلام ابن مسعود في آخر الحديث أن خلقه أعظم من خلق السماوات والأرض أول الحديث يقول إيه ملك في السماء الرابعة بس كان هو أكبر منها أعظم من مش مش بالسمر رابعة بس من خلق السماوات والأرض طب من يه أعظم من خلق السماوات والأرض ومن هو أعظم في السماء رابعة طب هي أعظم ولا هو ما استوعبته خلاص شوف الكلام كلام لا يستقي نفس الكلام ايه ما قاله ابن عباس الرواية رواية واهية لا تصح عن ابن عباس بأي حال من الأحوال يبقى أنا عندي اللي قالوا هم أشراف الملائكة وأعظمهم ليس معهم دليل اللي قالوا الحفظة ليس معهم دليل اللي قالوا ده ملك زي خلق السماوات والأرض مش كده معهم أدلة بس أدلة لا تسمن ولا تغني من جوا احنا قلنا اللي قالوا ان الروح ملايكة كاليوم أربع أقوال هذه تلاتة طب القبل الرابع ايه قالوا جبريل استدلالهم بايه بالقرآن بقى نزل به الروح الأمين يبقى هو سماه الله بالايه بالروح فقالوا بقى المعنى يوم يقوم الروح والملائكة يبقى جبريل والملائكة وهذا استدلالهم استدلوا بالإيه؟ بالقرآن انه الله سماه الروح اذا اربع اقوال باقي ثلاثة اقوال في الروح هنشوفها بقى بتتعلق بالبشر وقول رابع هتعلق بالإيه؟ بالقرآن عشان بقى المجموع ثمانية. عايز تكمل وتسمع يبقى ان شاء الله هشوفك